محكم البيان ظاهر البرهان محفوظ من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن